تسمع الله قولاً لكي تجادمت في زوجها وتشكيه إلى الله والله يسمع تحراركنا إن الله سمعه مصير الذين يغادرون منكم من نساء يقعى مسكنا بسكنا ذلك يؤمنوا بالله ورسوله وتلك اعتبروا الله وللكافرين عذاهم إن الذين يحاربتم الله ورسوله خبقوا كما كبت خبط الذين من قبلهم وقد أنزلنا أيام الليلات وللكافرين عذاهم مهين يوم يضعفهم الله جميعا ونحن نبعهم للعمل الله ونسوه ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في نظر ما يكون لترى ثلاثة إلا هو ربعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر الله هو معهم ألا ثم ينبغوا من إن الله بكل شيء عليم أَلَمْ دور الَّذِينَ نعموا من الذر و ما يعون ممن منع عنه ويتناجون بالابن والعظم الرَّسُولِ وَإِذَا واذا جاءه بِمَا يوم لما لم احي تك به انه يقول فيها افنس لولا يعذب الله من لا يؤمن اسم Yeah. الرحب يخضون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعددهم يا أبن الله الصلاة ولولا أن ينتظر الله عليهم الجلالة في الدنيا ولهم في الآخرت عذاب الله ذلك لا. لأنهم شاء الله هو ومن شاء الله إن الله الشديد من المرض. لا قطعتم من مينتنا 来。 قالوا سيمون لاي والذي من لا ينفع صدقهم مصلاتهم وراء الله جل بينهم شديد تحسبهم جميعاً وقلهم شدة ذلك لأنهم قوم ایسی سبحان الله عن ما يشبه ما هو الله خالق قرباك ونصور له الاسماء رسلا يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يا ايها الذين وَلَمْ يَنْتَقَمُ <تصفيق> اللَّهُ ظُلْمًا وَلَكِنَّكُمْ أَنفُسَكُمْ يَقُومُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ يَرْسِلُ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَ عِقَابٍ مِنْ سِنًى بِسُوءٍ وَوَدُّوا أَنْ يَفْرُطُوا وَلَا أَوْلَادُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ نَصِيرٌ فَإِنَّ كَانَ لَكُم مِّنَ من مَكثَ حُرًّا وَكُلُّنَا رَبَّنَا لَكَ نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِكَ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَقَدْ جَاءَ لَنَا الْحَقُّ فَأَصْدَحَ حَسَنَةٌ لِّلَّذِينَ وَاذَكْرُ الَّذِي آمَنَ كُلُّهُمْ مُقْلِدُونَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ مَا جَاءَكَ مِنَ الْغَيْبِ فَنَذِرْهُمْ وَلَا يَسْتَزْنُونَكَ عَلَى أَن نُشْهِدَنَّ اللَّهَ شَيْئًا وَلَا يَسْتَغِلُّوا وَلَا يَظُنُّونَ إِلَّا ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ وَلَا يَأْتُونَ بِهُمُ الدَّانِيَةِ وَلَا يَأْتُونَ بِهُمُ الدَّانِيَةِ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ إِنْ يا أيها الذين آمنوا لا تتودقام انظروب الله عليهم قد يجسوا من الآخرة كما من أصحاب